السلف دا تعاليه فلوس هل في سنة و تلقاه محبود يقول أنا والله رزقي ما عاوز له سنيني شادت ديون يقول أنا والله رزقي ما عاوز له سنيني شادت في ديون حدش علي يا أصبح حنون لا لا لا لا لا لا اللي مو يقعدي كل يوم محبوس وادي زادت عليه ديوت واصبح بالقل بديوت وادي زادت عليه ديوت واصبح بالقل بديوت بس علیه اصبع, أصبع كله عليه علیه يا <اخ Access wir Atlinaian> وكل يوم محبوس تبع نفسه فجي السادة زادت عليه الفلوس يدي عطب يضعون يبحلم وهب اليوم محبوس كترة علي زادت لديوت ومهل هيل البلد ما ديون وبقى تحت الدور ورم مدفوض و دعى كل يوم مثل جحله خماره لللها صبحت غراب قلبي يودي يا وهو عايش في حياته لودة لجاب كل يوم ريح خماره هذه اللاه بيوت الخراب على بيوت عماره في حياته ولودة لجاب كل يوم ريح خماره يا ابن في النار مدبر الشام نقول عب الشب بما بيشف يا اما في حيطان يدبر شام نقول سقف ولا بيشف يا ابن جايب له نص بر شام يا من علق لحد جاي يبلوا شرط الدرس فيها يعلك يهدبو سوك तेरे تعالي الفلوس فين فين ايوه الفلوس بدكر على البني ادم فين فين يا زنا يا اهمال مال. مال. يا ابثرل شو اللي بيحصل ده ها برسا برسا برسا السر موخص السر موخص اول ما يشتغل غلط بيضيع سحبه والقعده ما لهاش يا وادي نسايع طريق الحب والناس ضيع في عشب وغرام وناس تضيع مالها في حاجات هلس ما تحبش, ما تحبش في مجالس, مجالس تستغراف يعني ممكن نكون في الذل وعايزلك انت بما لها في بمالها في غرام وناس بيع في لوس هيلز وما تحبش تستغرق وناس عن شغب بباط وناس تجري على جرام وناس ما حسوب على نرجال لكنهشط حرا وساع البنات وناس في التلفونات وناس في المقابلات وناس في المأزج وناس في الوت الصبح وناس في شوق غراب وناس تضيع فلوسها في هالسماء تحبش في مجالس الغراب وناس تجري عن الزنا وناس تجري على الاجرام ناس الزنا وناس تجري على الاجرام نسمح صوبه علينا رجال لكن عش أحرام شيب. كتير قلنا له بعد الشيف يضرب يضرب يضرب بعد الشيف كتير قلنا له بعد الشيف يضرب بعد وبيحس بالكسرة بعد بعد كثير قدناله بعد الشمس كثير بعد الشف هو صغير كثير قدناله بعد, بعد, بعد الشب يشرب برشامته بعد الشمس وحس الكسرة بعد بعد الشمس سير مرتوا تسلف ومتعلق بالرع الولد ودخلف ويريتوا ما خلف كل يوم من بلد لبلد وين مرتوا نجيران تسلف من علاق طلعا ولد وتخلف ويريت مدلة كل يوم من بلد لبلد تاني تاني تاني حراتب للدراك من علاق الرجل ولد